قلت مثلا الطعام الربوي يشتمل على اوصاف كالطعم والكيل والاغتيات والادخار مثلا فالعلة لابد أن تكون أحد هذه الأوصاف وإلا لم نعينه فإذا وجدت هذه الأوصاف في شيء آخر علمنا وجود تلك العلة المبهمة فيه فيصح الإلحاق فهذا التعليل لا يصح لأننا عللنا بشيء مبهم غير معين لذلك يقول والتقدير لها جوازه هو التحرير أي جواز كون, العلة جواز كون العلة وصفا مقدرا هو التحرير هو القول الذي عليه المحققون كما كالقرافي وغيره ومثاله يقولون قولهم الملك معنى شرعي مقدر في المحل هو عله في إطلاق التصرف في شيء المملوك هو علة في إطلاق التصرف في شيء المملوك فهنا العله شيء مقدر وذلك انهم عللوا إطلاق التصرف وجواز تصرف الشخص في أمواله بالملك والملك معنى شرعي مقدر والملك معنى شرعي مقدر في المحل عن ذلك يقول ومقتضى الحكم وجود ومقتضى الحكم الحكم وجوده وجر متى يكون وجود مانع سبب كذا إذا انتفاء شرط كان وفخرهم خلاف ذا أبانا معنى هذا الكلام أنه إذا كان وجود المانع أو انتفاء الشرط سببا أي علة لانتفاء الحكم لابد عند الجمهور من ثبوت المقتضي عن العلة إذ لو كانت العلة منتفية لكان انتفاء الحكم لانتفائها لا لانتفاء الشرط او وجود المانع فلا يمكن عند الجمهور أن تقول الاجنبي لا يرث لانه عبد والرق مانع من الميراث لعدم وجود علة الميراث لعدم وجود عله الميراث ولا يجوز أن تقول الدين مانع من وجوب الزكاه على الفقير لأن إلة وجوب الزكاة لم توجد لماذا لا يصح هذا الكلام؟ لعدم وجود المقتضي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار قال الناظم رحمه الله تعالى مسلك الا ومسلك الا ما دل على علية شيء متى ما حصل عرف الناظم رحمه الله تعالى المسلك اصطلاحا والمسلك في اللغة هو مكان السلوك أي المرور وأما في اصطلاح العلماء فهو ما عرفه به الناظم بقوله مسلك الا ما دل على علية شيء متى ما حصل أي هو ما دل على كون هذا الشيء علة لهذا الحكم حيثما كان هذا الشيء بناء على اشتراط الاضطراد في العلة وإلا فإن اشتراط الاضطراد في العلة سيأتي الكلام عليه فيما بعد ثم بدأ بعد ذلك في ذكر المسالك مرتبة الأقوى فالأقوى قائلا الإجماع فالنص الصريح مثله الإجماع فالنص الصريح مثل بعلة فسبب فيتلو من أجل ذا فنحو كي إذا أقوى مسالك العلة الاجماع أي اجماع العلماء على أن هذا الشيء علة لهذا الحق ومثال ذلك اجماع العلماء على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان تشويش الغضب للفكر لأنه يؤدي إلى الميل عن الحق ويتلو الإجماع في القوة النص الصريح النص المسرح بأن هذا الشيء عله لهذا الشيء والنص الصريح على مراتب ايضا المرتبة الأولى لعلة أي قول الشارع افعلوا كذا لعله كذا أو هذا الحكم كذا لعلة كذا فإن هذا إذا ورد على فرض وروده يكون أقوى المراتب النصية في الدلالة على العلية وايضا فسبب أي قول الشارعي افعل كذا بسبب كذا أو لسبب كذا إلى غير ذلك ولكن مثل هذه الصياغ لم ترد في نصوص الشرع ولذلك كثير من العلماء لا يذكرونها لعدم ورودها وانما هي تذكر على بيان أو على افتراض ورودها بعد ذلك يقول من اجل ذا اي يتلو ذلك من اجل فمن اجل من اقوى المسالك في بيان العلميه في النص الصريح ومن ذلك قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل فالله عز وجل بين أن عله ما كتبه على بني إسرائيل وما ذكر في الآية كان بسبب أو لعله قتل ابن آدم لأخيه وفي مرتبته لاجل ذا من أجل ذا لاجل ذا في مرتبة واحدة كحديث إنما جعل الاستئذان لأجل البصر هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن علة تشريع الاستئذان هي حفظ البصر بان لا يرى المبصر ما يكره وبأن لا يرى المبصر إليه ما يكره أن يرى منه وهذا هو مراد الناظم بقوله فيتلو من أجل ذا وبعد ذلك يليه نحو كي وإذن وهما في مرتبة واحدة كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منك فهذه هي علة ما شرع الله عز وجل من وجوب الصدقات والزكوات وأيضا قوله تعالى اذا لأذقناك ضعف الحياه ولولا أن ثبتناك لقد كتّ تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة فإذا هنا بينت أن علة العذاب الذي توعد الله به عز وجل هو الركون إلى الظالمين والركون إلى الكافرين وإنما هذا على افتراض حصوله وإلا فهو ليس واردا وليس شيئا ممكنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ياتلو أو ياتي بعد النص الصريح النص الظاهر النص الظاهر يلي النص الصريح وهذا معنى قول الناظم فما ظهر فما ظهر والنص الظاهر صيغه لام وما ذكر الناظم أي لام التعليم فالنص الظاهر من سياغه ومن أقوى مراتبه اللام من ذلك قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور واللام المقدره كاللام المذكورة فاللام المقدره ايضا مثالها قوله تعالى أن كان ذا مال وبنين أي لأن كان ذا مال وبنين ثم يلي اللام في الظهور الباء كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهذا مراد الناظم بقوله ثمة ثم الباء ثمة للباء الفاء والفاء في كلام الشارع من كتاب أو سنة مقدمه على الفاء في كلام الراوي والفاء سواء كانت في الحكم كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما أو في الوصف المعلل به كقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته فمات لا تنسوه طيبا ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فيالي ما ذكر الفاء في كلام الراوي الفقيه فالراوي الفقيه إذا ذكر في كلامه الفاء فإن الفاء تكون من مسالك العلية وذلك كقول عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال سهى صلى الله عليه وسلم فسجد سهى فسجد فالسهو إذن عله السجود فيلي ذلك الفاء في كلام الراوي غير الفقيه. في كلام الراوي غير الفقيه. الذي لم يعرف بالفقه إنما عرف بالرواية فقط وقول النظم يتبع بالشبيه اي يتبع ذلك المذكور بكل ما يشابهه في كونه ظاهرا في العلة نحو ان في تعالى حكاية عن نوح لا تذر على الأرض من الكاثرين ديارا إنك أنت ذر وكقولك وأيضا إذ فإذا من النص الظاهر في دلالة على العلية كقولك اضرب العبد إذ أساء اضرب العبد إذ أساء ثم بعد ذلك بدأ الناظم في الكلام على المسلك الثالث من مسالك العلية ذكر اولا الاجماع وثانيا النص بقسميه الصريح وغير الصريح وثالثا الايماء ولذلك قال وثالث الايماء اقتران الوصف بالحكم ملفوظين دون خلف وذلك الوصف أو النظير قرانه لغيرها يضير من مسالك العلة الإيماء والإيماء هو اقتران الوصف أو نظيره بالحكم أو نظيره على وجه لو لم يكن الوصف أو نظيره فيه علة للحكم أو نظيره لكان ذلك مخلا بالفصاحة وإخلاله بالفصاحة هو مراد الناظم بقوله قرانه لغيرها يضير أي يضر ويخل بالفصاحة وأما أمثلة اقتران الوصف بالحكم فستأتي في الأبيات وأما مثال اقتران نظير الوصف بنظير الحكم فمن ذلك حديث ابن عباس عند البخاري والنسائي أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها نذر حج أفأحج عنها؟ قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم قال فحجي عن أمك فالله أحق بالقضاء فالمرأة سألت عن دين الله على الميت فذكر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظير الحكم المسؤول عنه مقترنا بنظير علة المسؤول عنه مقترنا بماذا؟ بنظير علة المسؤول عنه فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لكون الدين علة له لكان بعيدا فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نبه على كون نظير الوصف علة لنظير الحكم. وايضا النبي في هذا الحديث نبه على أركان القياس الأربعة فالأصل دين العباد والفرع دين الله تعالى والحكم جواز القضاء والعلة في الأصل والفرعي كون كل منهما دينا والمؤلف قال دون خلف أي دون خلاف يعني أن الوصف والحكم إذا كان مصرحا بهما على الوجه الذي ذكر فإنه إيماء بلا خلاف ومفهوم هذا الكلام أنهما إن كانا غير ملفوظين أي كان مستنبطين فليس من صور الإيماء باتفاق وإن كان أحدهما ملفوظا والثاني مستنبطا ففيهما أقوى بعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى كما إذا سمع وصفا فحكم وذكره في الحكم وصفا قد ألم قد ألم إن لم يكن علته لم يفدي ومنعه مما يفيد استفدي في هذه الأبيات ذكر النار رحمه الله تعالى أمثلة من أمثلة الايمان ذكر أولا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد سماء وصف إذا سمع وصفا فحكم كما في حديث الأعرابي الذي قال وقعت أهلي في نهار رمضان فقال اعتق فحكم حكم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد سماء وصف فدل على أن الوقاعه في نهار رمضان علة الكفار وإلا لخلا السؤال عن الجواب وذلك بعيد والثاني مثال الثاني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم وصفا لم يصرح بأنه علة لكن لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لم يكن لذكره فائدة ومثاله الحديث الذي سبق لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان فالعلة في ذلك الغضب ولو لم يكن الغضب علة المنع من القضاء لما كان لذكره فائدة وقد أجمع العلماء فيما بعد على أن الغضب هو العله فصارت العلة معروفه بالنص بالإيماء وبالإجماع واحيانا العلة تعرف بعدة مسالك احيانا العلة تعرف بمسالك مختلفة قد تتوارد المسالك على علة واحدة الثالث منع الشارع المكلفة من فعل يحصل به تفويت فعل آخر مطلوب يحصل به تفويت فعل آخر مطلوب منه كقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فيفهم من هذا النص أن منع البيع وقت نداء الجمعة إنما هو أن البيع يفوت حضور الجمعة فلو لم يكن البيع مضنة تفويت الجمعة لكان المنع بعيدا وهذا هو مراد الناظم بقوله ومنعه مما يفوت اي منع الشارع مما يفوت فعلا اخر مطلوبا من المكلف فعله مفهوم يا شباب ولذلك قال استفد ترتيبه الحكم عليه واتضح استفد كون ترتيب الشارع الحكم على الوصف ايماء مثال قال الله تعالى اقتل المشركين فترتيبه الحكم بالقتل على وصف الشرك لو لم يكن لأنه علته لكان بعيدا واتضح تفريق حكمين بوصف المصطلح أو غاية شرط أو استثناء يعني أن من أمثلة الإيماء أن يفرق الشارع بين حكمين. بواحد من أربعة أمور الأول أن يفرق الشارع بين حكمين بوصف. والمقصود بالوصف هو لفظ مقيد لآخر عند علماء الأصول المقصود به هنا لفظ مقيد لآخر ليس بشرطا ولا غاية ولا استثناء ولا استدراكا ولا فرق. بين ذكر الوصف المفرّق به مع كل الحكمين أو أحدهما سواء ذكر الوصف المفرّق به مع حكم واحد أو مع الحكمين لا فرق مثال ما ذكر الوصف المفرّق به مع كل الحكمين فيه النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل سهما وللفرس سهما جعل للرجل سهما وللفرس كم سهمين ففرق بين هذين الحكمين بهذين الوصفين وتفريقه بينهما بهذين الوصفين لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا فعلة كون الشخص يأخذ سهما واحدا كونه راجلا وعلة كون الشخص يأخذ سهمين كونه فارس والمراد بالوصفين في هذا المثال طبعا مفهوم الفرسي والرجل لس اذ لا مدخل للتسمية بمجردها في التعليل كما تقدم كما بينا بأن التسمية المجردة لا يعلل بها إذا لم يلحظ فيها المعنى ومثال الثاني المثال ما اقترن فيه الوصف المفرق به مع حكم واحد قول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث أي بخلاف غيره المعلوم إرثه فالتفريق بين عدم الإرث المذكور وبين الإرث المعلوم بصفة القتل لو لم يكن لعليته لعدم الإرث لكان بعيدا ومثال تفريق الشارع بين حكمين بغاية كما قال الناظم أو غاية وقد عرفنا فيما سبق الغاية ومعنى الغاية ومثالها قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن ففرق الشارع بين المنع من قربانهن في الحيض وبين جوازه في الطهر وذلك لأن الطهر علة الجواز والحيض علة المنع ولو لم يكن الطهر علة للجواز والحيض علة للمنع لكان ذلك بعيدا وأيضا ثالثا الشارع أحيانا يفرق بين حكمين بشرط وقد تقدم الكلام أيضا على الشرط على معناه ومثاله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 فقوله فإذا اختلفت هذه الأجناس هذا شرط فرق الشارع به بين منع البيع وبين جوازه ففرق الشارع بين من منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وبين جوازه بشرط اختلاف الجنس ولو لم يكن, ولو لم يكن الاختلاف علة لجواز البيع لكان بعيدا فهمنا؟ لو لم يكن الاختلاف علة لجواز البيع لكان بعيدا ورابعا الشارع أحيانا يفرق بين حكمين باستثناء وقد تقدم الكلام على الاستثناء ايضا ومثاله قوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أي أن الزوجات إذا عفت عن النصف أو عن ما فرض لهن فليس لهن شيء فقد فرق الشارع بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه إذا عفون عنه ولو لم يكن العفو علة لانتفاء وجوب تقديم نصف ما فرض لكان ذلك بعيدا وأيضا الاستدراك كالمذكورات وهو لم يذكره الناظم في البيت ولكنه كالمذكورات تماما فأحيانا الشارع يفرق بين حكمين بالاستدراك كقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فتفريق الشارع بين عدم المؤاخذه بالأيمان وبين المؤاخذه بها حالة تعقيبها لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا ومعنى التعقيد عقد نيتها بالقلب بعد ذلك قال تناسب الوصف على البناء تناسب الوصف على البناء أي أن اشتراط المناسبة في الوصف المومى إليه مبنية على الخلاف المتقدم في العلة هل هي الباعث أو المعرض فمن قال إن العلة هي الباعث على تشريع الحكم اشترط المناسبة ومن قال هي المعرف للحكم لم يشترطها وهذا هو مراد المؤلف بقوله أي هل يشترط في باب الايمان أن تكون العلة مناسبه أن يكون هناك مناسبه بين العلة والحكم هل يشترط أن تكون مناسبه بين, المن... بين العلة والحكم أم لا يشترط بعض العلماء يشترط المناسبة وبعضهم لا يشترط والذين لا يشترطون المناسبة يقولون ان المناسبة طريق ومسلك من مسالك العلة مستقل وهي المسلك الخامس كما سيأتي ذكره والإيمة مسلك مستقل فلا يتوقف أحدهما على الآخر والذين قالوا باشتراط المناسبة قالوا إن الغالب من تصرفات الشرع أن يكون على وفق الحكمة فلا مناسبة له فما لا مناسبة له لا يعلل به فما لا مناسبة له لا يعلل به ولابد أن نعرف هنا بأن المراد أنه لا يشترط مناسبه على القول بعدم اشتراط المناسبة بحسب الظاهر وإلا فالمناسبة معتبرة في نفس الأمر قطعا للاتفاق على امتناع خلو الأحكام عن الحكمة وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه.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 يتكلم الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت والذي بعده أو في هذين البيتين على المسلك الرابع من مسالك الإلة وهو السبر والتقسيم والسبر الاختبار والتقسيم الافتراق والمقصود بالسبر هنا اختبار الصالح للعلة من الأوصاف وغير الصالح لها والتقسيم حصر جميع الأوصاف حصر جميع الأوصاف ليصبر ويختبر الصالح منها وغير الصالح والأصل أن يقول المؤلف أو أن يقال في هذا المسلك التقسيم والسبر التقسيم والصبر لأن الصبر أو لأن التقسيم قبل الصبر بالضرورة في الأول يبدأ بالتقسيم ثم الصبر وإنما أخروه عنه في التسمية لأن السبر أهم لأن السبر أهم والعادة تأخير الأهم أو العادة تقديم الأهم أو لأن الكل اسم لمسلك واحد وهو مفرد فلا نظر فيه إلى الترتيب وقد بين الناظم رحمه الله تعالى أن السبر والتقسيم ينبني على ركنين الركن الأول حصر أوصاف المحل بأن يحصر الناظر أوصاف المحل ويجتهد في معرفة الأوصاف التي يمكن أن تكون علة للحكم والركن الثاني إبطال ما لا يصبح من هذه الأوصاف للتعليم وحصر الأوصاف تارة يكون عقلياً وتارة يكون بالاستقراء فيكون بالاستقراء بعد البحث والنظر والاجتهاد ومثال ذلك أن يقول المستدل علة الربا إما أن تكون الاقتيات والادخار وإما أن تكون الطعم وإما أن تكون الكيل وإما أن تكون المالية فهذه كلها أوصاف يبحث عنها وينظر فيها المجتهد ينظر فيها المجتهد ويقسمها ثم بعد ذلك يبقى عليه أن يبين العله الصالحه للتعليم من هذه الاوصاف وايضا يبين بطلان غيرها وكيف يبين بطلان غيرها هذا الامر سيذكره فيما بعد الناظم أي كيف يبطل المستدل بقيه الاوصاف ويثبت كون الوصف الذي اختاره هو العله وهذا هو مراد الناظم بقوله فما بقي تعيينه متضح اي الذي بقي هو المتعين للعلية في نظر ذلك المجتهد وحاصل التعليل بهذا المسلك أن الحكم إذا أمكن أن يكون معللا لا يجعل تعبدياً وإذا أمكن إضافته للمناسب فلا يضاف لغيره وإذا لم يوجد مناسب إلا ما بقي بعد السبر فيجب كونه علة بهذه القواعد وهذا المسلك يسمى بالسبر وحده وبالتقسيم وحده واحيانا يسمى بالسبر والتقسيم إلى غير ذلك من الأسماء التي يطلقها عليه علماء الأصول وعلماء المنطق لذلك قال الناظم رحمه الله تعالى معترض الحصر في دفعه يرد: بحثت ثم بعد بحثي لم أجد أو انفقاد ما سواها الأصل هنا يتكلم الناظم رحمه الله تعالى على مسألة الاعتراض أي إذا اعترض على هذا الحاصر على الذي حصر هذه الأوصاف إذا اعترض عليه معترض وقال له وما يدريك أنه لا يوجد أو أنه لا توجد أوصاف غير التي ذكرتها فقد تكون هناك أوصاف فتتكى فكيف يجيب عليه هذا الناظر المجتهد؟ يجيبه بواحد من جوابين الجواب الأول أن يقول له بحثت ثم بعد بحثي لم أجد فهو قد استقرأ ونظر وبحث, وبحث وبذل جهده فلم يجد غير هذه الأوصاف أو أن يقول له ولذلك يشترط في هذا في قوله بحثت ثم بعد بحث لم أجد يشترط في القائل أن يكون عدلا كعدل الرواية لأن هذا إخبار محض فيقبل من العدل دون غيره إذا كان الشخص غير عدل فقد يكذب ويقول بحثت وهو لم يبحث أو لم يبذل الجهد المستطاع في البحث والجواب الثاني ان يقول له هذا ما وجدناه من الأوصاف في الأصل والأصل انفقاد وعدم غيرها فإذا عندك وصف زائد فأت به بعد ذلك يقول وليس في الحصر لظن حظ أي لا يمتنع أن يكون حصر الأوصاف ظنيا فلا يشترط فيه القطع بل يجوز أن يكون الحصر ظنيا يجوز أن يكون الحصر ظنيا بأن يظن المجتهد حصرها فلا يلزم تيقن الحصر هذا بالنسبة إلى المجتهد ومقلديه وأما بالنسبة للمناظر فسيأتي الكلام عليه فيما بعد قال بعد ذلك وهو قطعي إذا ما نمي للقطع والظني سواه ووعيا الضمير يرجع إلى مسلك الصبر، وقوله نومية أي نسب والאלف ألف الاطلاق ووعي أيضا الف الألف فيه ألف الإطلاق ومعنى هذا الكلام أن السبر والتقسيم يكون قطعيا بشرطين، الشرط الأول أن يكون حصر أو صاف الأصل قطعيا، أن يكون حصر أو صاف الأصل قطعيا. فيكون حينئذ صبر يكون التقسيم قطعيا إذا اكتمل الشرط الثاني الشرط الثاني أن يكون إبطال غير الوصف المستبقى للتعليل قطعيا فإذا توفر هذان الشرطان صار الصبر والتقسيم قطعيا لأنه قطع بحصر الأوصاف وقطع بإبطال ما سوى الوصف الذي اختاره وزاد بعضهم شرطا آخر وهو أن يكون, الأصل أن يكون الأصل معللا لا تعبدياً وحيث اختل أحد الشرطين لان كان الحصر والإبطال ظنيين أو أحدهما ظنياً فالسر والتقسيم ظني ولذلك قال الناظم والظني سواه بعياً أي حفظ وعرف حال كونه سوى القطعي بعد ذلك قال الناظم حجية الظني رأي الأكثر في حق ناظر وفي المناظر الاحتجاج بالسبر والتقسيم الظني هو مذهب أكثر العلماء وذلك لأن الحكم لا يخلو عن علة ظاهرة غالبا والغالب أنها لا تعد اوصاف محله وإذا ظهر بطلان ما سوى المستبقى غلب على الظن أنه هو العله ويقابل هذا الكلام قول بعض المخالفين فبعض العلماء قال إن السبر والتقسيم إذا كان ظنيا فليس بحجة مطلقة لماذا؟ قالوا لجواز إبطال الباقي لأنه غير قطعي فالباقي أيضا يجوز إبطاله لأنه غير قطعي والقول الآخر بأن السبر والتقسيم الظنية قد حجة بشرط عقاد الإجماع على أن حكم الأصل معلل لا تعبدي فهو حجة لكن بشرط أن يجمع العلماء على أن الأصل معلل وليس تعبديا وقد سبق أن عرفنا ما معناه معلل وما معنى تعبدي وهناك قول آخر ان السبر والتقسيم الظني حجه للناظر لنفسه ومقلديه دون المناظر غيره دون المناظر غيره لان ظنه لا تقوم به الحجة على غيره لأن الحجه لا تقوم على غيره بهذا الأمر ولكن القول الصحيح هو أن السبر والتقسيم الظنية حجه لان العمل بالظن واجب وما دام انه ليس هناك ظن يعارض هذا الظن أو أن هناك ما يعارض ويقدح في هذا الظن فلا بد من العمل بالظن واعتبار الظن في الأحكام الشرعية أمر واجب العمل بالظن في الأحكام الشرعية أمر واجب بعد ذلك يقول إن يبدي وصفا زائدا معترض به دون البيان الغرض المعترض الذي يعترض على الناظر إذا أظهر وأبدى وصفا زائدا على حصر المستدل وفا وحصل بإبدائه غرض المعترض وهو ثبوت الاعتراض على المستدل وحينئذ لا يكلف المعترض أن يبين أن الوصف الذي ابداه صالح للتعليل. لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض فهو بمجرد أن أبدى أن هناك وصفا زائدا غفل عنه الناظر فهذا يكفي في بطان الحصر وليس مطلوبا منه أن يظهر صلاحية الوصف الذي أظهره للتعليم وعلى المستدل الناظر الآخر الذي حصر الأوصاف فيما حصر عليه أن يدفع هذا الوصف الذي أظهره المعترض بأن يبين أنه غير صالح للتعليم إلا ولا ينقطع المناظر بإبدائه إلا إذا عجز عن إبطال التعليل به إلا إذا عجز عن إبطال التعليل به ولذلك قال الناظم دون البيان وأما مع بيان إبطاله فلا يفي غرض المعترض به لبطلان التعليل به بعد ذلك قال وقطع بالصبر إذا منحتم والأمر في إبطاله منبهم أي والحال أن قطع صاحب الصبر أي بطلان استدلاله منحتم وواجب إذا ابدى المعترض وصفا زائدا والحال أن الأمر منبهم في صلاحيته للعلة أي لم تتبين صلاحيته لها ولا عدم فهذا المعترض لم يظهر صلاحيته والمستدل لم يبين بطلانه ولم يبين أنه لا يصلح للتعليم فبقي الأمر منبهما أي مبهما ففي حالة الانبهام ألم ينقطع المناظر أو المستدل ينقطع, ينقطع المستدل ويكون حصره حينئذ غير واف ولا ولابد أن نعرف أن الوصف الزائد على حصر المستدل الذي أبداه المعترض له ثلاث حالات الأولى أن يبين مع إبداء الوصف صلاحيته للتعليل فينقطع المستدل أي يبطل دليله والثانية أن يبين المستدل عدم صلاحية وصف المعترض فيبقى دليله سالما هو عليه بإبداء وصف لكنه هو أظهر بطلانه فيبقى دليله قائما الثالثة أن ينبهم الأمر فلا يبين المعترض صلاحيته ولا المستدل عدم عدمها فالصبر منتقض بذلك الوصف المنبهم لماذا لأن السبر مبني على أصلين وهما الحصر والإبطال حصر وإبطال وزيادة وصف تهدم أحدهما وهو الحصر فيبطل الذي بعده وهو الإبطال وهذا هو مراد الناظم بكلام وقطع ذي الصبر إذا منحتم والأمر في إبطاله منبهم بعد ذلك بين لك كيف تبطل الأوصاف إذا حصرت الأوصاف في محل من المحال كيف تبطل هذه الأوصاف قال أبطل ما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخزل أبطل ما طردا يرى أي من طرق إبطال الأوصاف غير الصالحة للتعليل كون هذا الوصف طرديا وما معنى كونه طرديا أي علم من الشارع إلغاؤه وعدم إناطة الأحكام به علم من الشارع إلغاؤه وعدم إناطة الأحكام به وكيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك باستقراء موارد الشر بأن ننظر في موارد الشريعة والاستقراء معناه التتبع التتبع المسائل مسألة مساله وسيأتي في باب الاستدلال الكلام على الاستقراء وعلى كونه ينقسم إلى قطعي وإلى ظني ولابد أن نعرف أن الوصفة الطردي قسمان وصف طردي في جميع الأحكام الشرعيه كالطول والقصر والبياض والحمره إلى غير ذلك من الألوان فكل هذه لم يعلل بها شيء من الأحكام الشرعية. لم يعلل بها شيء من الأحكام الشرعية. القسم الثاني أن يكون طرديا في بعض الأحكام مع كونه معتبرا في بعض اخر كالذكور والأنوثة فإنهما وصفان طرديان بالنسبة إلى العدقي. في باب العدقي الأنوثة والذكورة غير معتبره فلا فرق بين ذكر وأنثى في باب العتق لأن الشرع لم يعهد منه التفريق بين الذكر والأنثى في أحكام العتق مع أنهما أي الذكورة والأنثى معتبران في بعض الأحكام الأخرى كالميراث والشهادة وغير ذلك ويبطل غير مناسب له المنخزل أي أيضا من طرق الإبطال بعد ثبوت حصر الأوصاف عدم ظهور مناسبة الوصف المنخزل أي المحذوف وهو الوصف الذي يريد المستدل إسقاطه ليتعين غيره للعله وما المقصود بمناسبة الوصف المقصود به أن يشتمل على على حكمتك أن فإذا بين المستدل بأن هذا الوصف لا يشتمل على حكمه ولا يناسب تعليق الحكم به كانت هذه الطريقة طريقة في إبطال هذه الأوصاف وإنما كان عدم المناسبة من طرق الإبطال لانتفاء مثبت العلية لانتفاء مثبت العلية ومثبت العليه هو المناسبة طيب إذا قلنا نحن قلنا في باب الإيماء في المسلك السابق أنه لا يشترط فيه ظهور المناسبة عند الاكثر فلماذا نشترطها هنا ما الفرق فالجواب أن السبر تعددت فيه الأوصاف فاحتيج إلى بيان صلاحية بعضها للعلمية بظهور المناسبة فيه فاشتراط المناسبة هنا شيء عارض شيء عارض لأننا احتجنا إليه لتعدد الأوصاف وأما في الإيماء فليس هناك تعدد للأوصاف لذلك لن نحتج إلى اشتراط المناسبة مع أن بعض العلماء قد اشترطها كما سبق أن شرحنا بعد ذلك قال كذاك بالإلغاء وإن قد ناسب وبالتعدي وصفه الذي اجتبه أي كذاك من طرق ابطال الأوصاف غير الصالحة للإللية كون هذا الوصف ملغا أي الشرع عهد منه إلغاؤه وعدم اعتباره وإن كان مناسبا لتعليق الحكم به يقول ويتحقق الإلغاء بأن يستقل بالحكم الوصف المستبقى دون غيره في صوره مجمع عليها فمثال ذلك في التي الربا نقول الطعم أو الطعم والاغتيات والادخار والكيل فهذه أوصاف ثلاثة فإذا استطعنا أن نثبت بأن واحدا من هذه الأوصاف هو الذي يستقل بالحكم في سورة مجمع عليها كان وصفا منا معتبر وبقية الأوصاف كانت أوصافا ملغاة فعندما فعند نقول إن علة الربا في البر هي الاقتيات أو الطعم أو الكيل فإذا أخذنا من الكف فملء الكف في صورة مجمع عليها على عدم جواز الربا فيها لكن ملء الكف تعتبر طعاما أم لا تعتبر طعاما تعتبر طعاما وهل هي تقتات لا تقتات وهل هي تكال لا تكال فإذا استقل وصف الطعم دون غيره في صورة مجمع عليها ولذلك كانت هذه الطريقة طريقة في إلغاء بعض الأوصاف غير المناسبة وهذا من باب التمثيل فقط وإلا فإن الآخرين أيضا لهم أجوبة على هذا الكلام ولهم اعتراضات وإنما هذا من بيان القاعدة فقط بعد ذلك يقول وايضا من طرق إبطال الأوصاف بكون الوصف الذي اختاره وصفا متعديا وبكون الوصف الذي أبقاه وصفا قاصرا فالوصف القاصر لا يصلح للتعليل وإذا بين بأن وصفه الذي اختاره للعلية وصف متعد كان هو الأنسب بالتعليل به لأن تعدية الحكم محله أكثر فائدة من قصره عليه فالمتعدي أرجح من, من من؟ القاصر فهمنا؟ ثم بعد ذلك يتكلم على المسلك الخامس من مسالك العلة قال ثم المناسبة والاخاله من المسالك بلا استحاله ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها وبعضهم لا يعتبر هذا المسلك يسمى بالمناسبه ويسمى بالاخاله ولذلك قال ثم المناسبه والاخاله من المسالك والمناسبه في اللغه الملائمه والمقاربه هذا شيء يناسب هذا اي يلائمه ويقاربه وتعريفها اصطلاحا سيذكره الناطق وسمي هذا المسلك مناسبه لمناسبة الوصف المعلل به فيه للحكم أي الوصف المعلل يناسب الحكم لذلك سمّي مناسبة ولماذا سمّي إخالة؟ سمّي إخالة لأن الناظر والمجتهد فيه يخال ويظن علية الوصف لذلك سمّي إخالة وبعضهم يسميه تخريج المناق. والمناق العلة أي تخريج العلة واستنباطها فهذه أسماء لهذا المسلك وبعضهم لا يعتبر أي بعض العلماء وهم الظاهريه لا يعتبرون هذا المسلك مسلكا لمعرفة العلل التي بنيت عليها الأحكام الشرعية. ولذلك فإن القياس عندهم لا يتعدى ما سبق لا يتعدى ما سبق. واما هذا المسلك ما بعده فلا يعتبرونه طريقا لمعرفة العلل ولذلك فهم ينكرون القياس الذي ينبني على الوصف المناسب أي الذي يعرف وصفه بالمناسبة فقط. بعد ذلك يقول وهو أن يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرد من التناسب الذي معه اتضح تقارن والأمن مما قد قدم. أي مسلك المناسبة معناه أن يعين المجتهد علة الحكم بذكر ما سيأتي بيانه من التناسب بين الوصف والحكم هذا التناسب الذي اتضح وظهر بينه وبين بينه وبين الحكم أو الذي تضح وظهر فيه بين العلة والحكم اقتران وسلامة من القوادح العلية التي سيأتي ذكرها معنى ذلك أننا لا بد في مسلك المناسبه لا بد فيه من ثلاثة أمور الأول إبداء المناسبة بين العلة المعينة والحكم الإبداء المناسبة لابد أن تبدي المناسبة والثاني الاقتران بين العلة والحكم في دليل الحكم أي ذكرهما فيه مقترنين الاقتران بين العلة والحكم في دليل الحكم أي ذكرهما مقترنين والثالث سلامة الوصف المعين من القوادح مما يقدح فيه يقول مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام فإن الشارع لم يسرح بعلة هذا الحق والمجتهد يستخرج العلة بالمناسبة لأن الإسكار وصف مناسب للتحريم لأنه يزيل العقل ودرء المفسدة متمحب في منع ما يزيل العقل المطلوب حفظه مع أن الإسكار الذي هو الوصف جاء في الحديث مقترنا بالحكم الذي هو كونه حراما وتعليل الحرمة بالإسكار سالم من جميع القوادح كما سيأتي ذلك فهذه الأمور الثلاثة تمت كلها في, من في هذا المثال ولذلك يقولون فمعرفة كون الخمر كون كل مسكر حراما عرف ذلك عن طريق المناسبه لكن إذا قيل سلامة الوصف من القوابح في العلة شرط في كل مسلك فما وجه ذكرها في خصوص هذا المسلك فجواب ذلك أن السلامة من القوابح قيد في تسمية هذا المسلك، قيد في تسمية هذا المسلك بتخريج المناط أو المناسبة، فهي جزء من تعريف هذا المسلك بحسب الواقع وايضاحه أن السلامة من القوابح جزء من مسمى هذا المسلك، وهي بالنسبة إلى غيره من المسالك شرط. خارج عن المسمى ولابد أيضا أن نعرف أن الاقتران المذكور بين الوصف والحكم معتبر في كون الوصف المناسب علة في كون الوصف المناسب علة لا في كونه مناسبا طيب أيضا قد يقول بعض العلماء أو بعض المعترضين الحديث الذي ذكرنا كل مسكر حرام من أمثلة الإيماء أيضا لأن الحكم فيه بالتحريم مرتب على وصف الإسكان كما بينا في باب الإيماء كما قال الناظم ترتيبه الحكم عليه والتضح فالجواب عن ذلك أن في الحديث مناسبة من جهة أو المناسبة من جهة وأيضا فيه الإيماء من جهة أخرى وهي ترتب الحكم على الوصف وينهر الفرق بين الأمرين بأن لو فرضنا أنه لم تظهر فيه مناسبة لقيل في معرفة كون الإسكار عله إلا بأنه عرف عن طريق مسلك الإيماء والتنبيه فقط ولم يعرف عن طريق المناسبة لأن المناسبة فيه لا تشترط أي في الإيماء عند الأكثر ولم نقل فيه هو عرف عن طريق مسلك المناسبة لعدم مناسبة الوصف للحكم عرفنا هذا الفرق بعد ذلك يقول وواجب تحقيق الاستقلال بنفي غيره من الأحوال أي لا بد في مسلك المناسبة أن يحقق استقلال الوصف المناسب بالعلية وتحقق ذلك إنما يكون بنفي غيره من الأوصاف والأحوال كما قال الناظم بنفي غيره من الأحوال وطريقة ذلك هي السبر بان لا يوجد مثله ولا ما هو أو لا منه لكن هنا لا يكفي قول المستدل بحث ثم بعد بحث لم اجد ولا يكفي أيضا قوله انفقاد ما سوى ما ذكرت الأصف بخلاف السبر والتقسيم يكفي فيه ذلك لأن المقصود في مسلك المناسبة هو إثبات الوصف الصالح للعلية وفي الصبر المقصود نفي ما لا يصلح للعلية من الأوصاف فظهر الفرق واضحه المقصود المسلك لمسلك المناسبة إثبات أن هذا الوصف هو صالح للعلمية وأما في السبر والتقصيب فإثبات عدم صلاحية غيره فهناك فرق بينهما بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى ثم المناسب الذي تضمنا ترتب الحكم عليه معتنا به الذي شرع من إبعاد مفسدة أو جلب ذي سداد ما معنى المناسب يعرفه الناظم هنا بأن المناسف هو الذي تضمن واستلزم ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الشارع في شرع الأحكام من جلب المصالح أو دفع المفاسف ما مثال جلب المصالح؟ مثاله وجوب الزكاة فإن علته سد خلة الفقير وهو جلب مصلحة وما مثال درء المفاسف؟ مثاله الاسكار فانه علة لتحريم الخمر والمنع منها أو المنع منها يدرأ مفسدة كبيرة وهي ضياع العقل والمصلحة ما معناها المصلحة هي المنافع واللذات ووسائلها وما المفسدة المفسدة هي المضار والمشقات ووسائلها وقول الناظم بجلب ذي سداد أي بجلب المصلحة بجلب المصلحة من إبعاد مفسدة أو جلب ذي سداد أو جلب مصلحة قال ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذاب بالجزم وقد يكون النفي فيه ارجح كآيس لقصد نسل نكحا المقصود أن الحكمة التي هي المقصودة من شرع الحكم بالنظر إلى حصولها بالفعل وعدم حصولها لها أربع حالات بالنظر إلى حصولها بالفعل وعدم حصولها لها كم حالة أربع حالات الأولى أن نجزم بحصولها كالملك لجواز التصرف فالملك لجواز التصرف يجزم فيه بوجود الحكمة أو بحصول الحكمة الثانية أن يظن حصولها فالقصاص فإنه تحصل به غلبة الظن على وجود حكمته التي هي الانزجار والابتعاد عن القتل إذ يغلب على الظن أن من عرف بأنه إذا قتل قتل لا يقدم على القتل خوفا من الموت ولكن ذلك ليس قطعا الثالثة أن يكون حصول الحكمة مشكوكا فيه كحب الخمر يقولون فإنه يحتمل أن يحصل به الانزجار خوفا من الضرب والإقدام واحيانا لا يحصل به الانزجار وهذا أمر تقريبي فقط وإلا الحكم بكونه الاكثر هم الذين يزجرون او الاقل هم الذين يزجرون هذا امر غير منضبط غير منضبط أن الرابعه ان يكون انتفاء الحكمه ارجح وأغلب على الظن وهذا الذي مثل له الناظم بقوله كآيس اي كيائس لقصد نسل النكحة فمن حصل له اليأس عادة من الإنجاب والولد جاز له أن يتزوج بقصد حصول الولد مع أن حصول الولد شيء مرجوح, شيء مرجوح أو شيء موهوم قال بالطرفين في الأصح علل فقصر مترف عليه ينقل بالطرفين المقصود بالطرفين الشك والجزء والوهم. التعليل بما حكمته مجزوم بحصولها متفق عليه والتعليل بما حكمته غالب على الظن حصولها متفق عليه واختلف العلماء في التعليم بما حكمته مشكوك حصولها أو موهوم حصولها وأكثر العلماء أو المحقق من أهل العلم على جواز التعليل بما حكمته مشكوك فيها أي مشكوك حصولها أو موهوم حصولها وينبني على هذه المسألة مسألة قصر المترفه بسفره الشخص الذي يسافر سفرا غير شاق كالملك يسافر مطرفا مترفها هل يجوز له القصر بناء على أن الحكمة التي شرع من أجلها القصر منتفيه أو لا يجوز له القصر هل يجوز له القصر بناء على تعليق الحكم بالمظنة دون اعتبار كون الحكمة هنا موهومة أم لا يجوز له القصر بناء على انتفاء الحكمة وأن الحكمة يغلب على الظن عدم وجودها في قصر المترفه بسفره وأما إذا قطع قطع بنفي الحكمة فقد سبق الكلام عليه عند قول الناظم وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرفة والقول الصحيح هو جواز التعليل بالطرفين أي بما حكمته مشكوك فيها وبما حكمته موهومة بعد ذلك قال ثم المناسب عنيت الحكمة منه ضروري وجات تمه بينهما ما ينتمي وقدم القوية في الرواج وقدم القوية في الرواج المناسب بمعنى الحكمة ثلاثة أقسام أو الوصف المناسب باعتبار الحكمة ثلاثة أقسام الوصف المناسب باعتبار الحكمة كم قسما ثلاثة أقسام الضروري والحاج والتتميمي أو التحسيني الضروري هو ما كان حفظه سببا للسلامة من هلاك بدن أو دين أي تفويته يفوت بدنا نفسا أو دينا والحاجي هو ما يحتاج إليه ولم يصل إلى حد الضروري وتفويته يوقع المكلف في حرج ومشقة كبيرة غير معتادة أما المشقه المعتادة فلا تدخل في هذا التقييد والتتميم هو الذي يجرى فيه على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في العادات وهو يكون كالتنميم والتحسين لما سبق للضروري والحاج وقدم القوية في الرواج أي في الاعتبار ففي الاعتبار يقدم الأقوى الضروري مقدم على الحاج والحاج مقدم على التحسين ثم بعد ذلك قال دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب ورتباً والتعقفاً مساوية عرضاً على المال تكون وافيا فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأبيان أي ضروريات التي هي أصول المصالح خمسة حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسب وحفظ, النسب وحفظ المال ومع المال ورتبا والتعقفا مساوية مع المال العر وسياتي الكلام على ذلك فهذه الامور الخمسة محفوظه في كل شرعه من الاديان ففي كل الشرائع السابقه هذه المقاصد محفوظه ومطلوب حفظها وهي محفوظه من جانب الوجود ومن جانب العدم من جانب الوجود ومن جانب العدم فالدين مثلا من جانب الوجود حفظه بتشريع الجهاد الدعوة لحفظ الدين وبقائه وإقامته ومن جانب العدم محفوظ بقتل المرتد والزنديق والكافر وحفظ النفس من جانب الوجود بإيجاب إطعامها وبإيجاب الأكل وباباحه أكل الميتة للمضطر إلى غير ذلك ومن جانب العدم بشرع القصاص وحفظ العقل من جانب الوجود بوجوب حفظه والعناية به وعدم تعاطي ما يدمره ومن جانب العدم بشرع حد الخمر بشرع حد الخمر والنسب أيضا والمال هكذا أيضا فالتشريعات تحفظ هذه الأمور من جانب وجودها ومن جانب عدمها قال ورتبا ولتعطفا مساويا عرضا على المال تكون وافيا أي المال والعرض في مرتبة واحدة وهي آخر المراتب المذكورة ولكن بعض العلماء فصل تفصيل آخر فقال أما الوقوع في العرض بما يؤدي إلى الشك في النسب فهو مقدم على المال لأنه في مرتبة حفظ النسب فقفه له بأنه بمزنة ونحو ذلك وأما الوقوع في العرض بغير ذلك فهو دون المال وقوله فحفظها حتم على الإنسان يعني أن حفظ الضروريات المذكورة واجب على كل إنسان مكلف في جميع الملل السابقة والعرض ما هو؟ العرض جانب الرجل النفس وجانب الرجل الذي يصونه ويدافع عنه من نفسه وحسبه أن ينتقص أو يعاب سواء كان ذلك في نفسه أو سلفه. بعض العلماء يقول العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان وبعضهم يقول ما يفتخر به من حسب وشرف وقد يراد به الاباء والأجداد والخلائق المحموده وغير ذلك قال الحق به ما كان ذا تكميل كالحد فيما يسكر القليل أي الحق بالضروري ما كان مكملا له ومثال المكمل للضروري وجوب الحد في شرب القليل الذي لا يسكر لقلته من جنس ما هو مسكر كالخمر فالوصف المناسب في هذا المثال كون القليل يدعو إلى الكثير والحكم الحد المرتب على القليل والمقصود الحفظ مما يدعو إلى ذلك الكثير وهذا الحفظ مكمل لحفظ العقل أي مؤكد له ومبالغ في حفظه وهو حلال في شرائع الرسل غير الذي نسخ شرعه السبل أوله وهو حلال أي القليل المسكر القليل مما يسكر جنسه فهذا القليل من المسكر الذي لا يسكر لقلته كان مباحا في جميع الشرائع فنسخ جوازه في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم مبالغة في حفظ العقول كما قال صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر كثيره فقليله حرام قال الناظم بعد ذلك أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام أباحها أي الخمر وهذا البيت هو جواب عن اعتراض مقدر أي لو افترضنا أن قائلا قال الخمر كانت مباحة في أول الإسلام فالجواب أن تلك الإباحة ليست إباحة شرعية وإنما هي إباحة عقلية والإباحة العقلية ليست من الأحكام والإباحة العقلية هي التي يسمونها البراءة الأصلية ورفع البراءة الأصلية كما قد عرفنا لا يكون أو لا يسمى نسخا قال بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى والبيع فالاجاره الحاجي خيار بيع لاحق جلي يتكلم هنا الناظم رحمه الله تعالى على الحاجي ومثاله كما يذكر الناظم الحكمه المقصوده من شرع البيع والإجارة فالحكمه المقصودة من شرع البيع هي الملك للذات في البيع والحكمه المقصوده في الإجارة هي المنفعه والحكم هو جوازهما والعلة الاحتياج إلى المعاوضة فالناس في حاجة إلى المعاوضة وإلى التبادل وقد يصير أحيانا البيع أو الإجارة ضروريين فالبيع الضروري كالذي يتوقف عليه سلامة البدن من الهلاك والإجارة الضرورية كما يمثلون لها كالاجاره لتربية الطفل ومن مكمل الحاجي الذي ذكره الناظم خيار البيع فخيار البيع مكمل للحاج وملحق به فالحاجي البيع ومكمله اللاحق به في رتبته الخيار خيار التروي لماذا؟ لأنه يكمل به الملك وشرع الخيار لدفع الغبن والغش والغرر. وايضا من مكمل الحاجي اعتبار الكفاءة في النكاح واعتبار مهر المثل في الصغيرة فإنهما داعيان إلى دوام النكاح ومن مكمل الحاجي أيضا اغتفار الغرر اليسير للحاجة قال وما يتمم لدى الحذاق حث على مكارم الأخلاق هنا يتكلم الناظم على التحسين أو التتميم كما سميناه من قبل والتتميمي هو ما كان فيه حث على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج والعادات وسميت تتمة لأنها متممة للمصالح ثم هذا التتميمي أو التحسيني على ضربين كما ذكر الناظر أوله منهم موافق أصول المذهب كسلب الأعبد شريف المنصب فمما يوافق أصول المذهب من التتميم أي يوافق قواعده كسلب الأعبد شريف المنصب فمنع العبد من المناصب الشريفة أي من تولي المناصب الشريفة كالشهادة والقضاء والإمامة وولاية النكاح من الأمور, من الأمور التتميمية التحسينية لأن ذلك يحصل به المقصود الذي هو الجري على محاسن العادات وأيضا منه وحرمة القذر والإنفاق على الأقارب ذوي الأملاق ومن التتميمي أيضا تحريم بيع النجاسات لعدم طهارتها والمقصود الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات لأن بيع ذلك يستلزم بلاس ملامسته بالكيل والوزن وملامسة مثل هذه الأشياء مما يخالف الجري على مناهج أحسن الأخلاق والعادات وايضا من التتميم الإنفاق على الأقارب ذوي الإملاق والفقر والحاجة فإن إيجاب الإنفاق على الأصول والفروع عند الفقر وعند العجز عن التكسب فإن ذلك ايضا مما يناسب الجري على أحسن العادات والمناهج والأخلاق قال وما يعارض كتابة سلام ونحوه وأكل ما صيدي أم أي من الذي يعارض أصول المذهب ولا يوافقها الكتابة والسلم ونحوه أي نحو السلم وأيضا أكل الصيد أم ان يقصد كونه مثالا لما يخالف أصول المذهب أما وجه مخالفة الكتابة للقواعد قالوا لامتناع أن يبيع الشخص بعض ماله ببعض لأن العبد وماله لسيده وأما وجه مخالفة السلم للأصول قالوا لأن الإنسان الأصل أنه لا يبيع ما ليس عنده وشرع جوز ذلك للضرورة في مثل هذه الحالة بشروط تعرف في علم الفقه وقوله نحوه يشير به إلى ما يلحق بالسلم أو ما هو أيضا يخالف قواعد المذهب من بعض المعاملات كالمساقات والقراض والمغارسة والجعاله وبيع الغائب، فيقولون كل هذه مما يخالف القواعد وجه مخالفة أكل الصيد للقواعد قالوا هو عدم تسهيل الموت على الحيوانات وأيضا بقاء الفضلات فيه إذا قتله الجارح ككلب أو باز فالأصل بالذبح أو الذكاة الشرعية أن يسهل الموت على الحيوان وأن تخرج منه الفضلات فضلات جسمه بذبحه وبذكاته، ولكنه في الصيد لا يتحقق ذلك على الوجه الأكمل، ووجه كون هذه الأمور من التتميمات قالوا لأن الكتابة فيها جريا على مكارم الأخلاق من تكريم بني آدم برفع الرق عنه وأما السلم وأكل الصيد فبعض الناس ربما احتاج إلى ذلك في معاشه فجعل ذلك شرعاً عاماً لعدم الانضباط في مقادر الحاجات كما أفاده الإمام القرافي رحمه الله <تصفيق> وهنا ملاحظة ذكرها الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله تعالى حيث قال قلت هكذا قالوا أي هكذا قالوا هذه الأمور تخالف القواعد والأصول والظاهر أنه لا ينبغي أن يقال في شيء نزل به القرآن وجاءت به السنة الصحيحة أنه مخالف للأصول إذ لا أصل أكبر من الكتاب والسنة إذ لا أصل اكبر من الكتاب والسنه. قال بعد ذلك من المناسب مؤثر ذكر بالنص والاجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم هنا يبدأ الناظم رحمه الله تعالى في تقسيم آخر للمناسب حيث قسمه هنا إلى أربعة أقسام مؤثر وملائم وغريب ومرسل وبدأ اولا بالمؤثر ففسره بقوله بالنص والإجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم يعني أن الوصف المناسب المؤثر هو ما اعتبر الشرع فيه عين الوصف أي نوع الوصف في عين الحكم أي نوع الحكم وكان اعتباره فيه إما بنص أو إجماع ومثال اعتباره فيه بالنص تعليل نقض الوضوء بمس الذكر فإنه مستفاد من الربط بين الشرط والجزاء في قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا وهذا على القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء ومثال اعتباره فيه بالإجماع تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فإنه مجمع عليه وإنما سمي هذا المناسب مؤثرا لظهور تأثيره بما اعتبره الشرع فيه بما اعتبره الشرع به من نص أو إجماع قال بعد ذلك وإن لم يعتبر بذين بل ترتب الحكم ظهر على وفاقه فذل ملائم فذل ملائم معنى هذا البيت أنه إن لم يعتبر الشرع نوع الوصف في نوع الحكم بنص ولا إجماع بل اعتبر عين الوصف في عين الحكم بأمر آخر غير النص والإجماع وذلك الأمر هو ترتب الحكم على وفق الوصف فهذا هو الذي يسمونه بالمناسب الملائم يسمونه بالمناسب الملائم وسمي ملائماً لملاءمته للحكم فالملائم إذن هو ما اعتبر فيه عين الوصف في عين الحكم أي نوعه في نوعه بأمر آخر غير النص والإجماع وذلك الأمر هو ترتب الحكم على وفق الوصف في موضع آخر قال أقواه ما ذكر قبل القاسم من اعتبار النوع في الجنس ومن عكس ومن جنس بآخر زكر هنا يبين الناظم بان الملائم على ثلاثة أقسام أقواها كما يذكره القاسم أي قصول الذي يريد تقسيم الملائم أقواها اعتبار النوع في الجنس أي اعتبار النوع الوصف في جنس الحكم ويمثلون له بتعليل ولاية النكاح على الصغيرة التي على الصغيرة بالصغر يمثلون له بتعليل ولاية النكاح على الصغيرة بالصغر الذي هو الوصف الحكم هنا ولاية النكاح والعله أو الوصف الصغر وقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية الصادق بولاية النكاح والمال والقسم الثاني ويلي القسم الأول في القوة اعتبار الجنس في النوع اعتبار الجنس في النوع اعتبار جنس الحكم في نوع الوصف اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم اعتبار جنس الوصف في نوع الحكم ويمثلون له بتعليل جواز الجمع في الحضر ليلة المطر بالحرج الحاصل من المطر وقد اعتبر جنس الحرج في عين جواز الجمع في السفر بالنص اعتبر جنس الحرج الذي هو العلة أو الوصف في عين جواز الجمع في السفر بالنص الذي هو الحكم، وأما القسم الثالث وهو اعتبار الجنس في الجنس اعتبار الجنس في الجنس لذلك قال النظر من جنس باخر زك زك أي علم ومثاله كما يمثلون له مثاله اعتبار جنس الوصف الذي هو الجناية في جنس الحكم الذي هو مطلق القصاص في أي شيء في قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد القتل بالمثقل يقاس على القتل بالمحدد والوصف هو الجناية في كل منهما والحكم هو وجوب القصاص أو القصاص وإنما كانت الجناية جنساً لستقها على الجناية على الأنفس وعلى الأطراف وإنما كان القصاص أيضاً جنساً لستقه على القصاص في الأطراف وعلى القصاص في النفوس قال بعد ذلك أخص حكم منع مثل الخمر أو الوجوب لمضاه العصر فمطلق الحكمين بعده الطلب وهو بالتخير في الوضع اصطحب فكونه حكما يعني أن الحكم له أجناس منها عال ومنها متوسط ومنها ثافٍ وأخص أجناسه أي أقربها كونه مثلا تحريم الخمر أو إيجاب الصلاة صلاة العصر مثلا وإنما كان هذا أخصها لتعيينه وتعيين متعلق ثم يليه كونه مطلق إيجاب أو تحريم ثم يليه كونه طلبا أو تخييراً والطلب شامل لطلب الفعل والكف ويدخل فيه الواجب والمندوب والحرام والمكروه والتخيير في مرتبته وهذا هو مراد الناظم بقوله وبعده الطلب وهو بالتخيير في الوضع يصطحر أي هو في مرتبة الطلب التخيير في مرتبة الطلب والتخيير يلي بعد ذلك يلي التخير والطلب كونه حكما كونه حكما كما تقدم في قول المؤلف في تعريف الحكم خطاب ربي ان تعلق بما يصح للمكلف فعلا يصح للمكلف فعل علما فكونه حكما هذا أعم هذه المراتب بعد ذلك يقول كما في الوصف مناسب خصصه ذو العرف مصلحة وضدها بعد فما كون محلها من الذي علم كما أن الحكم أجناس فالوصف أيضا أجناس وبدا بأعم أجناس الوصف وأبعدها فأبعد أجناس الوصف كونه وصفا تناط به الأحكام حونه وصفا تناط به الأحكام من غير تعيين الله ولا لمتعلق